نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلينا الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا flexibility <tune> a